بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتموا يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 عمَ أَ سكُون مِنكمُ مر من اللهَّ وَآخرونَ يَضلِبونَ في الأررض ي بََغون منِ فَضل اللهَّه وَآخرونَ يقااتِلونَ في سَبيلِ اللهَّه فَوقرَأُ ماَا تََسرَ منْ وَقم الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَآكَرِض اللهه قَضًا حسَسنام.